وَلَا يَذِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزيرون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم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 الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون